وهؤلاء جماعة يقولون نحن خمسة أفراد دفع كل فرد منا مبلغا من المال لتكوين مشروع صغير يدر بعض الربح فهل تدفع الزكاة على المبلغ الإجمالي أم تدفع على كل مبلغ بمفرده ذهب الأحناف إلى أن الزكاة في هذه المسألة تجب على نصيب كل واحد من الشركاء فإذا بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول وجب الزكاة وإن لم يبلغ النصيب نصابا فلا زكاة عليه ولا أثر للخلطة في ذلك وذهب المالكيه إلى أن الزكاة تكون على مجموع الأنصبة إذا كان كل نصيب يبلغ نصابا أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا فلا زكاة على المجموع والشافعية قال إن الشركة أو المال المخلوط تخرج الزكاة على مجموع المال إن بلغ نصابا وكذلك قال الحنابلة فهناك في المسألة رأيان رأي يقول الزكاة على الفرد إن بلغ نصيبه نصابا ورأي يقول الزكاة على المجموع فيعامل المجموع كشخص واحد ومن كان نصيبه أقل من نصاب تجب عليه الزكاه بسبب هذه الخلطة والأمر الخلافي لا يتحتم اتباع مذهب معين منه اللهم إلا إذا اختار ولي الأمر فيلزم لأن من قواعد التشريع أن حكم الحاكم يرفع الخلاف والله